وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَآَ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُرُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِيَا يَا مُوسَى إِنْ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 فَلْيُلْقِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُ وَعْدُهُ لِوَعْدِهِ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مِحْبَةً مِنْ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 فَنَمِسْتَسْنِين فِي اهل مدين ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يا موسى وَاصْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذهبا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ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 وفي ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد عريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجدتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك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 قبل أن أذل لكم إن أول كبركم الذي علمكم السح فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبانكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذاب وابقى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 لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى تعمّل الصالحات فأولئك فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا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 وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا وانظر لا نحرقنهم ثم لننصبنهم في اليم من سفح انما إلهكم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 ولا تمدّن عينيك إلى ما متّعنا به أزواج منهم، ولا تمدّن عينيك إلى ما متّعنا منهم الحياة الدنيا لنفدهم في.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 في الصحف الاولى ولو اننا الفكناه بعذاب ولو اننا الفكناه بعذاب من قبل لقالوا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك